من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تبلى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة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 أفلا يتدبرون القرآن؟ ولم كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فكان الله على كل شيء مقيتا